أو من كان ميتا فحيناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوه كمن مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها وكذلك زينا الكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قريتنا كابر مجرميها ليمتروا فيها وما يمترون إلا بأنفسهم وما يشعرون وَإِذَا جَاءَتُمْ آيَةً قَالُوا لَنْ نُمِنَ حَتَّى نُؤْتَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ نِسَاءَ تَسْيُوْصِي بُلْذِينَ أَجْرَمُوا صَرَارٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ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 وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك ألم يكن ربك مهلك القراب بظلمه وأهلها ذلك ألم يكن ربك مهلك القراب بظلمه وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون